أن لاحقان بقس بعد هذه المقدمة المقدمة الصبر فدرسنا اليوم يحتوي على تسع مسائل تعالى أن تكون تسع صحيح وإني أرجو أن تكون تسع وشي وط كما تسمعون مني دائما صحيح والإنسان إن كان له من سعي في الرزق إلا أنه لا حيلة له مين. معه وأملك الحموك إذا وهب تقف عند حد الأدب ولا تسألنا عن السيد نقول فضل خصال مكروه خصال مكروه للنحية ما يقرار من الخصال للنحية فبعد أن اتهيناها من بابين باب الوجود وباب مشروحية الأخذ فان ننتقل او فصلين فصل الوجوب وفصل مسؤوليه العقل فان ننتقل اليوم الى فصل ثالث عنوانه نصاع فكروا في الدحي اولاً نفص الشذي والشيء سعلغونه هو الشعر الاب يرضه هل انقرى حديث عمر ابن شعيف عن أبيه عن جندي ما تقول في هذا الإسناد يا طائب هو إسناد حسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ندف الشيفين قلت وهذا صريح في عدم الجواد بل في التحرير لأن هذا هو أصل النبي كما هو متقرر من أصوليه وفي رواية أشترى لسائل اكتيادته ما من مسلم يجيب شيئاً في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة قال العلافة الأسيوبي حديث حفظ والعلافة الأسيوبي الأولوي رحيمنا أو حفظ الله هو معاصر لا يعرف الكثيرون منكم وذلك أقول بجاهنا أو إما أن هذا يرجع للسخب الإعلام حول بعض الدعاء الذي أنسى الناس ماذا العلماء من ورائه صريح فالناس يحفظون اسماء الدعاء واشكاله وصورها ما كان وجه منهم يعني أو او يعرف عالما اقول مجاورا له بسبب تصفر الاعداد والنفخ الاعداد في بعض من الدعاء والانشغال الاسيوبي العلامه الاسيوبي يسوغ قليل في هذا الامر يعد لماذا عدًا على العصابي محدس فقير لغوي له شروحات توقع أن توضع جغبًا إلى جغب مع فتش الباري وشرح النوم على المسلم وهذه شروحات الضخرة وأقواها وأشهرها هو, هو شرح النسائق في 42 جزءًا في بحث حلي مدين قوي وله شرح يستأخذ في صحيح الإمام المسلف بلغ أربعة او بلغ كم أربعة عشر مجلدة أو سلاث عشر مجلدة وشرح على سنة الدناجة خرجت فيه طبيعة في أربعة مجلدة وهم موجود بذكة حفظ الله تبارك وتعالى وهو كمن نرى من اسمه أثيوبي ليس عربي وهذه فضيحة العرب لوعني فضيحة العرب الشيخ رحم الله مدين في الحزن وإذا لم يشتهد وكم من الرجل لم ينصفه زمانه وكم من ماذا زمانه وابن تايبيا لم ينصف في زمانه على الحقيقة وإنما إن صافه جاء جاء بحث وإذا قال إبراهيم عليه السلام لما لم نسف زمانه قال واجعني لسان صدق في الآخر يعني جعل الأمة الأخيرة تثني علي خيره المهم العلم أنت بخلحة كنت وفي بعض روايات إلا كتب الله له بها حتى وحط عنه بها قضية هو هذا ظاهر الدلاله في عدم جواز نسب الشيء اما لافضل الله او لعذر او لفضيله الشيء بما يكون سبب في يوم القيامه وهذا سر من ان نرى الى معنى بيضاء تتلالع الدللا من الخضاب طبعا والسنه حتى ولو كانوا في سن الايه السنه الصغيره وقد رايت من اهل العلم ان في ثلاث بناك ماذا بيضاء وضياعها شديد او جدع الفضيله لماذا تكون ما يكون ضياعا او الشيب نورا يوم الخيانه وبمن يكتب فيه عظم الاجر وعليه فنفه يحرم خلافة من قال يكرم إذ لا النهي إلى الكراهة إلا بقرينة كما يُنغي أن يُستدلّى اجتدالاً بحديث ماذا يطلب الثلاثين على عدم فشروعية من الشيء نعم ما أقصر عن إخيانكم النمس ادرك القوم أقد غرقه ما أقصر عن إخيانكم وهذا استثال قطيف وقوي. بحديث النمس فإن حقيقة النفط في قول كثير من النبويين هو أقص شعر ماذا؟ الوجب مطلقا فأقص شعر الوجب مطلقا هو حقيقة النبوية في النفط هذا على ماذا؟ على محي أظهر هذا الدليل أمره صلى الله عليه وسلم أو مطلق عمره بماذا؟ بالإعفاء وهو التكثير والتوفير فنفس الشيء مما يتنافى مع ماذا؟ مع أمره بالإعفاء ألبه هو التوفير والتوفير في قلت لأن فيه من التكثير والغش قد اصر فإنه طرف وهذا مثل يفرق يفرق او ابل احرف ويقوى ما سبق من القول بالتحريف بما اوجبت الشد ذا من القنوط كما سياتي ووجوء الخضاء الخضاء للشيء ينفي مشروعية ضده ونقيده ما هو نقيد الخضاء إما الخضاء بالسوى صحيح او إما الخضاء بما أو إما ماذا نت في الشيء فإنه نقيد الخضاء ثالث لذيها كفلا سبع يخطون في عدل كامل أذلة معك أجبني إلى سؤالي حتى أجيبك إلى سؤالك وسؤالي أولى في سؤالك لأني أفق أيضا ستة ولا سبعة عندك أحاديث الشيء بكم ثلاثة طح ثم حديث النوم صارت الأذلة كم أربعة ثم ماذا العفاء صار بلدنا خمسة ثم الخضاب خدت والتدليل هذا دليل النظر طبعا قلت ويقوى ما في تحريمه صلى الله عليه وسلم الخضاب بالسوان دلاله الاولاء او قياس الاولاء تحريبا للنفس لان سبقوا بالتواطؤ من انواع الغش والتدليس فان تفاهموا من اصله فهذا اشهر صح ولا مو طيب يبقى هذا اول ما يقرا من الخصال فتحي اولاء ماذا الشيء بهذه الادله الذي أقول لعلك لا تجد هكذا في اجتمعه بها العدد في مكانه والعجم الانتكار قول قول الصحابي كمنا نقرأ اعلم أن قول الصحابي كمنا نقرأ لا ينزل على المعنى الاستلاحي لأن يقرأ وهو ما دون التحريف هذا معنى ايه؟ اصطلاح الناشئ والصحابة قد يطلق الكراهة لماذا؟ بالتحريم كما تجد أن حتى في فقه أحمد رحمه الله كان الإمام أحمد يقول أكره كذا ويعلم قولي أكره يعني ومن هنا قد تحريميا ورب العالمين قال عن الشرك وغيره من الزنوب والمعاطق ويقول ذلك كان فهي وحد ربك ماذا؟ طيب اكتب هذا الاشكال فالمشكله بان انا نبي الله ورضي الله عنه وقال صح يا محمد يبقى العوده عليك فالمشكله يا نادى الرسول يا نادى صلى الله عليه قال كنا نكره ندفع الشيء الروايه هذه على عوده ثلاث محمد لا احملها ملك صيح قلت جواب والكراهة قد تطلق للتحريف كما قال تعالى في الشرك وما دونه من كبائر الظنوب كل ذلك كل ذلك كان سيء عند ربك مكروه وضحا إن الكراهزة هي التي هي دون التحريم إنما هذا معنى الصلاحي حاد بعد القرون الثلاثة القاضلة ومحتملة وليس الصريحة فلا يعوّل عليها من هذه الجهة لما ماشي تكلم هنلوم ولكن الكراهة هنا لنضيف تحتمل ليس الصريحة تحتمل المفروض الذي هو دون الحرار فتحتمل الحرار ولا يشوف صرف دلالة طيب قلت ثالثه وهذا موقوف وان كان له وان كان له حكم رافع الا انه لا يصلح لمعارضه ماذا ها المرفوع القولي هذه ثلاثه شواهد نأتينا الخصن الثانية من الخصال المكروه في اللحيات يا العلم وهي عقد اللحيات عقد اللحيات قلت وقد صحناه عن عقد اللحيات من حديث روي رو رو رو فعت بن ثابت حديث روي فعت بن ثابت وهو مخرج في سنن أبي داود والنسائل حمك الله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لروي فعل لعل الحياة ستطول بك بعدي لعل الحياة تطول بك بعدي فأخبر الناس فأخبر الناس أنه من عقد لحيته او تقلد وثرا يعني ايه تقلد وثرا ما؟, ما معنى تقلد وثرا في الكلام ده ها في السياق واضح بقصد ماذا التبرك احسنت او الثلجه برجيع ذاته او عظم فان محمدا الباري منه الحديث قلت وهو حسن ان لم يكن صحيحا يعني ان لم يكن صحيحا هو حسن وعقد اللحيه اي ربطها او معالجتها حتى تتعقد وتتكعد وإنما كان النهي يوم. إما أن ذلك من فعل أهل الكبر في الجاهلية يعني كان أهل الكبر في الجاهلية عقص دون النهية ليتميزوا عن من عن الناس وسائل الناس فكانت أو كانوا يفعلون ذلك تكبرا أو إما أنه كان فعلا مطلقا لأهل الجاهلين يعني كان هذا من كيم الجاهلية وقال بعض آهل العلمي هو دأب العجب قال بعضهم لما فيه من تغيير الخلقة ونص بعضهم على أنها كانت عادة عربية قديمة فمن عقد عقدة واحدة لأجل زوجة واحدة وَمَنْ عَقَدَ عُوْضَتَيْنِي أَنْكَارَتْ لَهُ زَوْجَتَيْنِ يبقى إذن هذا كلام آهل العلمي في تعديل هذا النهر واضح أتعبتك نمعي والله أسأل الله أن أكتبك أجرك واضيع أكرمك الله ما أكرمتني في الدارين طيب ما تؤمنون على الدعاء وخدمة بيوت العبادة هذه يعني لها شرف في الدين أرأيت لما قال الله تعالى و وإسماعيل أن طهراء بإتياج الطائفين والعاكسين شرف شرف نبيين بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم خصى المرأة الخلاة بشرف لما كانت تيه تقم الملكة ذلك الموقع طيب الآن انتهينا هنا معرفة عزة للتحريف إما أن هذا كان فعل العرب الجاهليين مطلقا أو أنهم كانوا يفعلون ذلك تكبرا او كانوا يفعلون ذلك تميزا عن سائر النادي او كانوا يفعلون ذلك أي هذه العقد يعني إما يعني لأجل التمييز لصاحب الزوجة على صاحب الزوجتي او أن هذا كان عادة للعرض وفيه من تغير الخلقة وقال معظم وفيه من التشبه بالنساء قلت وعلة التعب فيه ظاهر قائمة قلت وعليه لهذه التحيلات تبين أن عقدة هي في ماذا محرم وإذا نأخذ وإذا نأخذ سريحا على قولك بالتحريم إلا أنه ظاهر عندي من وجود الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بمحرمات بل بشركيات ثانيا أنه في تمام الرواية قال فإن محمداً بريء منه ثالثا أنه أخبر في تمام الرواية او في اول الرواية لعل الحياة ستطول بك بحثي اخبر ذلك على بذلك على وجه الذم بما يكون من تضليه الناس فان صدق ما علل به فان صدق ما علل به اهل العذل الناهيه من عدم تشبع من بلعه الشك توابع المشركين او بالعدل او باهل الكبري فهذا مما يقوي المنع والتحريم هذا ما يقوي التحريم فضلا عن كونه من تغيير الخلقه وهذا القول احوى أن أصل النحية واجب والذي يظهر أن ما يتعلق بها من الأحكام فهو كذلك أه. واجب إذاً هذا المسألة الثانية وهي عقد النحية واضح وليس فيها إلا حديث روايق وجلناه ظاهرة على ذلك على التحريم كما سميته واضح وتعديلات هذا العقد لهذا التحريم لمنع ان شب لا شك ان هذه في تقويه القول بايه تقويه القول بالمنع والتحريم واضح يبقى هذا التلخيص يا طلبة العلم على منع وتحريم اخذ اللحيه 500 الان المساله الثالثه الخضاب بالثواد خطر الثالث المكروع المحرم الخضاب بالثواد قلت والخضاب هو تغيير شيء بالرأس والزهيات التفنيذ والتفنيذ اعتبر مثلا مستقلة وهو وشوب الخضاب من أمره صلى الله عليه وسلم به فقال اليهود والنصارى لا تصبر فخالفوهم وهذا من حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه وعند أحمد سند حسن أرجى النبي صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاو فقال بيض لحاو ما عشر الأنصار حمروا حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب وعند التبران من حديث ابن عمر غيروا هذا الشيء ولا تشفه اليهود ولما جئ بي أبي قحافة كما في الحديث كان رأسه ثغاما نفس غاما ها لا بقى ظهرته واوراقه بيضاء شديده في البيض كان رأسه ثغاما قالا هذا الشيء وجلبوا السواد وهذا ظاهر دلاله في وجوده لابن أولا والثانية لما أنقر على أن القحافة مع حدثان عهده لماذا بإسلام من أفضل في مجيء بالقحافة مصدنا فما كان ليبدأه بهذا الواجب إلا لماذا للتأكيد عليه ولعظمه وهذا من يقول قولا بالنسب يا طلبة الحلم ايو ما كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالبحاثة لهذا الواجب ما حدثان عهده بإسلام إلا تأخيدا على ماذا على وجوبه صحيح إلا تأخيدا على وجوبه إبه هذا حكم خمسة قريبا في وجوب ماذا الخضاء في وجوه الخضاء قلت إلا من وهو إذا كان الشيب إذا كان الشيب في الصحية قليلا كما لو حدت شعاراته كما قال انس في النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما يقدر يعني كانت شعراته ولحيته الطويلة عد 20 تقريبا قال لم يبلغ ما يقدر ولو شئت ولو شئت ان اعد ان اعد لكم ان اعد لكم في لحيته شمفاطي يعني شعراته البيض إذن هذا هو الاستثناء من الوجوب وهو ماذا إذا كانت شعارات وإشياته قليلة لا تبدو ماذا أن تفضل كما لو عدت بعشر من شريك للممي فلم يقصر الشيء من أشياته فهذا الوجوب ماذا الخضار يا طالب الهيد واو ده قلت وقد نص احمد على وجوب الخضاع على وجوب الخضاب الا انه قد اشكلا على اليه على الوجوب بما يلي بان النبيه ترثى ان لا يغير يعني لابن يغير الشيء كيف تجواب عن هذا الإشكال الأول حول وجوه الغبار؟ ها سمعتم مني فأسمع بشقول ماشي أفرتها لأعطيني جوابها من عينيك ها لا ترض علي فأقول إنك لا أقلت وإن كنت صمعت شيئا لنحن لو رفعت اليمين لك الأمر القول مقدم على الفعل أحسن فإن ناتعنا بالفعل ناتعنا بماذا القول فددنا عليه القول والقول مقدم على, على الفعل هذا وجه ناغر واضح الوجه السالس هي كون انا في نو او كذب بعض السنه نفسه لانه لم يفعل هذا يعني انه لم يفعل عدم النفي ان ننقل الايه العذ قل والجواهر يذ شربه النبي ما يجي يقول لأنه لم يظهر من الأحديث السابقة أن وجوب خضاباً مخصوصاً بماذا أن وجوباً خضاباً مقيد بما لو كسر الشيء أما إذا كانت شعرات قليلة فلا يرفض علي ماذا أنه شيء تانية. ولا تستفع دلالة فيه. قولي بعدم الفعل لأن عدم الفعل محتمل والقول صريح يعني إيه الفعل محتمل اجتمال خصوصية بعدم وجود ذلك في حق أما الفعل أما القول صريح للإنسان. واضح ثالثا ولا نسلم أنه لم يفعل أو أنه لم يفعل زمناً وفعل زمناً آخر إذا هذا أول إشكال حيثهم حول الروح الإشكال الثاني قولهم وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يخطبون او لا يخطبون ومنهم أكابل كعمر وعلي وأبي يعني أكابل الصحابة قلت وجواه أنه لا تدفع دلالة الجوب بمثل هذا لأن المرفوع لا يرده موقوف او لا يرد دلالته ثانيا وقد طاح عن نفر من الصحابة أنهم كانوا مخضبونه وبهذا تكافأت الأذلة صحيح فوجب رب التنازع إلى ماذا؟ إلى الله وإلى من؟ وإلى رسوله ثالثا وكون إن لا يفعلون تحتمل لأنهم لم تبلغ لحاهم شيئاً او لم يكن الشيء في إيحاءه مبلغ وجوب الخضاب او انه لا يرم الوجوب ثالثا وقد نقل بعض الاجماع وقد نقل بعض اجماعا على عدم الوجوب او ان الخضاب مستحب لا يرقى إلى نجوم قلت وهذا الهجماع هشه وقد تبق الحقل عن أحمد في الرواية الأشهر في مذهبه بالقول لماذا نجوم صحيح وثانيا لو سلمنا لو سلمنا بهذا الهجماع فإلا الإجماع لا يدفع دلالة هذه النصوص الظاهرة على الوجوب قطة ودلالة الوجوب لها قوية من يذكرني من هذه النصوص سابق خمس دلالات على وجوب ها معك خمس ولا أنت تجيب واحد لا أنا لأنها تصيب جاهزا انظر فيها بالغاية تنظر عابرة تجد فيها وجوه قوية على وجوه ها وصلت أربعة ها اني يزيد عليك اعلق أن بركة الزردجي هذا في النقاش في المحاورة والسوء هيه وهذا لا تعلم بالحسنات في الكفر لا يحب الطالب العلم ان يبقى سامعا ابدا يتعطل مشان ولا يعمل ايه عق ويرسخ الجهاد والصبر قد خلق وانما ليغرز انسانك من عق ويأخذ ما فيه بالفهم فيعبر عنه يحسن الكلم معك الخمس إن شاء غلبني بالبشيء صحيح كما قال موسى للخبر ستجدني إن شاء الله صادرة فلم يكن بذل فانطلق انطلق غير أمر صريح 2 مخالفه قال خالف اليهود والنصارى فاذا هم لا يصدقون والمخالفه لا شك انها من قرائن الوجوب سوف نشوف قال اليهود والنصارى انت بتخالف تاريخا انت بتخالف اليهود جلال قوم من الانصار وقال ماذا او صف شيرو وقال فإن أهل الكتاب وخالده أهل الكتاب يبقى اوجب صفة مخصوصة في الخضار وهي ايه؟ حفر وإيه؟ وإجاب الصفة إجاب أرض ايه؟ بالشيء طيب؟ لو قلتك تعالى استعى الساتعة إيزامك إجاب الساتعة هو إجاب لمجينك في الأرض طيب وللأ؟ كيف يجب حضورك الساعه 3 ولا يوجد حضورك من الاصل فلم نوجب التشبيه والتصوير هذا يدل على وجوب الخطاب من افهمها رابعا ايه حديث ابي صحابه لما قال له غسل هذا الشيء اللي يبغى السواد مع حدان هذا ابي صحابه اه مفهوش دلالة داخلية لا لا مفهوش دلالة انت اجتبت شوف فرأت انا هذا في عينيك عندما قلت ان شاء الله صحيح وهذه الاجتبه اربعة جيل لتكفيك المهم وشرح المحاوله طول يا ريس جلبوه السواد فلما تتبين نوع من الخضاب دل ذلك على وجود تبدا اتجاه بالتحريم دل هذا على وجود ضغط تعلم طالب العلم ملكه الايه الاستطراق وانتزاع الثلابه من الذليل فان هذا العقل شريف القدر وإلا فذفاً تبيّز الجعابي على التبراني بما كان واجعاً من الفهر صحيح آه ناولاً ناولاً نعم، أنه علّله ليه؟ ليدفع ما يظنه من المشباة جيد خباب وهذا جيد جيد، يعني أنا أعتقد أن هذا الجواب من أول أشياء بالإنسان هلا، فأحتاج لك فيكنا أملي عني نسمع محمداً لا ارقامهم قال ايه بالوجوب يعني هم اتفقوا على ان اقل احوال الايه اشباع هذا الايه ارجو فين كله ايه لا امن الجمله تكون كامله قلت وم. وتلك الدلالات هي امر صريح جاهر هذا الشيء ثانياً، أنه ثالثا انه علله بالمخالفه لليهود والنصارى ثالثا ان مو او جاب فيه فقال حقه صفه رابعا انه نها عن صفه فيه أو عن نوع منه والخضار بالسواد والنهي عن السواد تأكيد على الأصل ووجوب الخضار رابعا أنه أوجبه على أبي الخفافة ما حدثان عهده بإسلام وهذا ما يؤكد وجوبه خامسا إيه؟ ثالثا أنه كان فعلاً للمشركين بدلالة مجيئة به أبي خحافة أبيض الرأس واللحي سادعاً فعلي الأمد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطط لأن الشيء لم يمنخ ما يخطط طيب ناتينا الإشكال الرابع والكلام عزيز وناتي قولهم بأن الأوامر مصروفة في مسائل العادات إلى الابتحبات وليست على أصلها عندنا فعد إذا وجد أمر إذا جاء أمر أمر عادة فهو لإستحباب إلى المجود كيف قال ابتهم فيها بكم البيض خير هل البياض يصري البيض واجب ما هو واجب إن الأمر هنا أمر إيه أمر عادة وليس أمر عبادة فقالوا عندنا قاعدة إني إيه الأوامر مصروفة في العادات إلى الإستحباب وليس على حظة أمنا المجود نعم بالقاعدة صحيحة لكن كيف الجوار رحلها؟ ممكن هذا جير لا هي القاعدة هي القاعدة نفسها طيب من السلن للعباد طيب قلت وهذه القاعدة تشسها هم إن القواعد ليست كلية ما ننقعد إلى وتشس فيه في موضع وتساني ولا نسجد بأن الخضاب هو الأمور العادات والذي يظر أنه عفاد لما تعلق به من المقالفة المشركين واليهود والنصارى وأن أصل الخضاب بالنحية التي هي من الإسراء و سنن المسرين آخر إشكال عزة بن خامس من أحسن قوله سنرسل لك من أحسن ما غيرتم به الشيء الهناء فقوله من أحسن صيغة أفعل التطبيل والتي يستفي بها الوجوه صيغة أفعل التفضيل اللي تفيد الاشتراك فيستفي بها ليه الوجوه لأن الوجوه ما هوش تخير والاشتراك فيه تخير لو قلت لك لو فعلت كذا لكان أحسر من كذب يبال يبدون لنشغل بيه يبدون ليه التحبات. تمام أقول لك لو فعنت خير لنبثت القميص الأبيض فإنه أحسن من القميص الأخر فأحسن هنا خيرا أفعل تضيطه إيد الاشتراك فيه تخيير والتخيير لا يكون في الأمور الواجبة إنه لكي خيارة الواجبة فهنا لابد من ضبط المسأل هل سأفعل تضيطه إيد التخيير ليس مفاقب قال يوسف عليه السلام رب اجسدوا احبوا لي اما يدعون الايه فكانت الفاحشه محبوبه الي ها لا طبعا قول النسوه لعمر لما دخل عليه ان قد فقال لروا اي عدواتها فيهن اتعبني ورسل الله صلى الله عليه وسلم احق وانتهب فقلنا انك افضل واق أفض وأغلظ من هل كان النبي حتى من هذا؟ هل يشابه عمر في هذه الصفة؟ إن الله تعالى قال ولو كنت فضلاً وانيغاً القلب لم فضل حين واضح ثانياً من قال إن هذا التخير في أرض الخضاء إنما هذا التخير فيما يكون به الخضاء تخير في ماذا؟ في الصفة وليس تخييرا في أرض الوجوه قلت وأحسن التي أفعل التضليل لا تفعل إشتراك مبلغا كما قال الله تعالى حكاية عن نوزه والسلام رصت تجنوا حبوا الي بما يدعون لي الي ولم تكن الساحل شي محبوبه عليه الصلاه والسلام سانيه ان قوله من احسن ليس اختيارا في اخذ الخضار وانما هو اختيار في صفته كما لو قلت لك لولا مثل القميص الابيض لكان احلى لكن افضل ستر ايه لكن انه خيرك في ماذا في ما يحصل به ماذا الست هذا ارشاد في صفه ستره وليس ذلك تخييرا في أصل السسر لأنه واجب كما ناهى أن يتظلم الرجل أن ينشي ماذا قريب انتهت الإشكالات على النحو الذي سامعت فأحسن رب العالمين على عظيم فضيه وتوفيه لننتقل إلى المسألة الخضاب بالسواف ويمكن أن تجعل المثل رحم كما هذه الرابعة قلت وهو محرم خلافة فان ذاهب إلى كراهة وفي حديث عبد الله بن عبات الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوض يخضبون بهذا السواد قال كحواصم الحمام لا يريحون رائحة الجنة الحديث قلت وفيه دلالة على التحريم من أولا أن ذكر ذلك في معرفة الجم وثانيا أن هذا الفعل ليس من فعل السلف المهديين وإنما من فعل المغيرين المبدرين آخر الزمان ثالثا ما أشفه به يعني بذلك الحيوان ورابعا ما رتب من العقوبة أنهم يحرمون رائحة الجلة والعقوبة لا تترتب إلا على فعل محرم ويقوى ما سبق بما جاء في حديث أبي قحافة صريحة أن قال وجنبوه السواء يجنبوا هذا من أقوى ألفاظ التحريم كما قال تعالى في الخمر إنما إنما, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فجتنبون يعجبون في جانب وفن في جانب وقالوا جنبوه السوادعين لا تقتربوا من السواد أي اقتراق واضح أم ظاهر في فلحه الخضاب والسواد وتحرين لو تأملنا قلت أضد إلى آباء ما أويب من التحرير والتصفير من قولي حفروا وصفروا وهذا بدلالة مقالفة فيه منع لما سواه يعني من السواد كنت فضلا لما بالسواد من التصابي والغش والتدريس ما هو أشنع ما هو أشنع مما حرم ما هو اشلع مما حرم ما من نفش الشيب او وقض الشعري من نفش الشيب او وقض الشعري او عقد اللحيه او نحو ذلك وقد نفس أحمد على تحريم الخضاب بالسوادي وقال هو أظهر إذا هذه الخصلة الرابعة من الخصال المحرمة في اللحية والمقروة وهي ماذا؟ قلت استساها وقد استثنى أهل العلم بإجماع لا أعلم له مخالفة حال الحرب لأن الحرب خدعة ويتجوز فيها, فيها ما لا فيه في غيرها. ما الدليل عن الحرب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها مش يتصحاني. قال هذا ليس غضوه الله إلا هذا الموضح يعني نوضح الجهاز فحال الحرب فيها تجوز واضح واستسلوه جماع وما حال الحرب فيها تجوز يعني من مشروعية الخضار يعني بالسواد هذا والله بالتعالى أعلى وأعلم الله اكبر الله اكبر مسألةنا السابعة على طلبة العلم وهي مسألة لحياة المرأة شعر مرضي ليس شعرا أصيلا فتجه إثالته ولا يفتج بذاهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النمط لأن اللفظ يصرف إلى معنود في الزهد يعني اللفظ يصرف إلى معنود في الزهد لما أقول لك الرسول فلا يتباضل إلى دينك إلا من إلا نبينا صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو المعروف لما أقول لك الكتاب فإن المعروف الدين هو ماذا؟ كتاب ربي القرآن فلما يقول ناهى النبي أو قال النبي صلى الله لا عن الله نامصة والمتنمصة فلا يدخل في المعنى هنا شعر لزحية المرأة ولا شارع المرأة لتهادى داخل لأنه ليس معروض ومعروف أن كلام العرب يصرف على الغالب الشائع معنى ولا يصرف على المهجور والمنفوذ معنى وهذه قاعدة تنفع معها في تفسير القرآن الكريم ان جماعه فسر قوله تعالى وامراته قائمه فماذا ضحك قال الضاحك هنا اللي هذا معنى لغوي فعلا لكنه معنى مهجوع معنى مهجور نادر وأصل الكلام ان ضحك هو ايه انفراج الشفتين لماذا؟ في صوت يبقى الضفر الاير الى هذا ايه المعنى أن الضحك هنا أو انفراج بشفتيه لماذا بصوته ولا نصرف الضحك هنا إلى معنى مهشور وهو ماذا الحيط إذا الكلام العرب معنى يكون في الغالب الشائع ولا يكون في مهشور اللازم وهذه القاعدة تنفع في تفسير هذه الاستواء والغلط الذي حصل في تفسير أهل السواء مرجعه لتفسيرها بمعنى لغوي نادر لا وشود له على قول بعض اللغميين أو أن هذا المعنى مهجور وهو الذي في بيت الشعر غير المنسوب إلى قائل استوى على العراق من غير سيفه أو دميهر لما نقول قبل النابسة لا يشمل هنا شعر نحية المرأة واضح اعتقدت أن من اللغويين من قصر النمس معنا على لماذا؟ أنا الحاجبين ولد في إجماع يجوز للمرأة إن جالت شعره القبر وما تحت العينيك إن ليت داخل في النمس وعليه فلو نبتت للمرأة يجب عليها يقينا او يجب عليها يتعين عليها أجوبا أن تزيل شعر لحية وشعر ماذا الشعر حتى لا يتفقها الدوجة على أفل قولي أنا أعوذ بالله ما ينبغي أن ينسب هذا إلى ربك سأزل. يعني هل يجوز أن نقول وربنا خلق خالق الكلاب والحمير يقارب <تصفيق> اسم نسم يجوز أن يقول رجل والله خالق الكلاب والحمير هذا سوء أدب مع الله إنما تقول الله خالق كل شيء فلا يجوزك أن تقول والله إيه خلق كذا وشبهها بالرجال يا كل خلق الله ايه حسن اول ثانيا امنه العليه ورا ثانيا كل خلق الله ايه حسن ثانيا أن النبي عليه الصلاه والسلام قال والشر ليس ايه ليس لي انت ايديه هاي بتفضي الينك اليه ولذلك قال ابراهيم ادبا واحتش ما نطق بعد فهو يشفين صح ثالثا من قال لك أن هذا فلسلح الله إن كان فلسلح الله الجيء فهو من التصرف من أنها كانت بطعاطة هرومونات ذكرية عن طريق بعض الأدوية فأنبت الثلاث شعر فيه لحظ وهذا معروف بعض النسوة ممكن تأكل أدوية والأدوية هذه هي بطرور ما نجتمل عليه على هرومونات ذكرية بتخمصتها واتطلع لها شعر ارجانها وشارك على وجهة يبقى من الذي فعل هذا ها قال تعالى وما أصابك بالنصيبة التمينين عرفت الجواب في ثلاثة يوم ما وراك يا محمدون خلق الله رحمة طيب هذا أرس الخلق لأنه لما لعنى خالصة لعنى للمات الأرس لتغيير الخلقة لكن المرأة لما تحلق اللحية هذه التي نبتت لها والشارك التي نبت لها هل في يا طلبة العجل مما يكون تغييراً للخلقة لا بل مما يكون طلباً لأرس الخلقة طيب ما وراءك او ما الآن إستهينا من هذه المسائل إستقيت معنا مسألتان رفض الضرائم والتقاط الماء فمحذوما طبعا بعد العشاء لأننا لا نشهد طويلا لإذن الله وآمن أن ننذهب من المسألتين قبل الفجر نزال فنجعله بعد العشاء لا يطول المجلس فأزمله وما يحسن أن يكون في العلم منه من الله فأنا أريد أن ننهي هاتين مسألتين هامل يرسل لينسه الباب بإذن الله هو باب حصار الفصرة بإذن الله رب العالمين حتى يكون أربعاء حق من إقاذة ويقان نعم ويقان أقاذ بإذن الله لتمزع الدورة العظمية الصيفية يوم الأحد الموافق أو الرقب بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء تعالى دورة علمية تكون في مسجد القبيلة جوميا بعد العصر إلى قبيل المغرب في دراسة كتاب التسهيل من كتب البقر الحبلي وهو مثل حبلي مختصر جيد لحيث إن شاء تعالى يمكننا في شعري أن ندرس الفرحة كاملة فهذه غنيلة عاجلة ونيمة عاجلة يا طلب الثالثي فأدفك وهذه فرصة لا تدفع والحياة كما علمنا فرص والفرص لا تأتي كثير واضح ودروسنا بعد المغرب المتطم ولكن طبعا في إجازة لمدة خمسة أيام فقط هذه لجالة تبدأ مع نهاية الثالثي اثنين المقبل مع نهاية الثالثي الاثنين المقبل الشرطة فالرسل المنتظمة من هنا الى يوم دين الاثنين هنا سؤال جيد قال انا يتعارض وجوب الخضاب مع ادلة وفضل وسواب الشيء وعدم جواز النف اجابت الامام ابو باكر من العاري فاسمع جوابه قال ان من نهي عن النفذ دون الخضاب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها لكن الخضار تكون شيء تغيير الخلقة صحيح لكن النف في تغيير الخلقة لنصير في النفق ماذا ما؟ طبيعا صغيرا متصاليا لكن في الخضار لا يظهر كذا لأنه يعلم لا يخضر إلا من إلا من شاب وكبر أحسن ذا ما حكم الدعاء الصلاة الفجر لا الموظم علي فيها لنت في سنة لنت في سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يواضح على هذا الدعاء وإنما دعا في الصلوات جميعها وبعضها ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر على وجه الخصوص وحديث الدعاء في الفجر الحديث عمر بن شبر وجابر الجعفي أما عمر بن شبر فتطروم وأما جابر الجعفي فكذاب كما قال أبو حنيفة ما رأيه أكتب منه فالحديث لا يفعل ولن يقل بالخروج في الفجر إلا الشافعية أما المالكية فقالوا سراء وأما الأحناف والحنابلة فمنعهم كله. لا بأس بمس الصبون بعد نضوه لا ينقل لأن الصبون أصلا مطاهر والأصلا الشيطار فبالعشاء مع إمامنا جماعة الأربع ركعات لأن المسافر يعتم بالمقيم فيتب معه ولا يجزله مقص خلف مقيم إنما شعل الإمام ليؤلم ما به والله شعال المرحب شعال حضر إمام أولا لأ موزود يعني وصددهم على نبينا محمد وعلى آله صحبه ضائق هذا باعد ذاك ضائق الله ما عزيز معهم ولا يجب زالي خائزة هل يجب زالي سبوع؟ اه هل يجب زالي ان شاء الله ما انا هنبضي انا بحاطة العين الله <تصفيق> of <laughs> me I you much how long you're the world. اللهم <سؤال> ارحم ارحم or okay. not wanting to help you. walk. When I'm walking and I'm Long a long and all and for wo بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله, فصل الله قبله صلى الله عليه وسلم أقول قوله صلى الله عليه وسلم وانتقاط الماء وانتقاط الماء عرفه وكيع وهو الراوي بأنه جاء الاستنجاة يعني بالماء قلت وتفسير الروح حجة فهو أعلم بمرهيه بالغير وفيه باستحباب الاستنجاة بالماء خلافاً لمن ذاهب إلى كراهية الاستنجاء الماء وهو من سعيد بن يقول فيه هو وضوء النساء يقول الاستنجاء الماء هو وضوء وفيه ما يرغى عن كزيفة رضي الله عنه لما تئل عن افتجاه بما قال لا يتنجي يدكتن ومن هنا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يتنجي بالماء وهم ابن عمر وحزيفة وابن زبيب ذاب على ذلك دليل من أثناء مشروب فقاسوه على ما يكره من الانسجار بالمضحوم وهو ماذا؟ العظم كونه مضحوما جلبي إذا هذه أذنتهم على كراهة جاء سيدنا وقد قضى زيد على بيزار او لاي الياثيه دينته وانا بعتقد ما كان تشي بالله و عمر و زيد ساوره من زبيد قال تعين بن مسيد في هو الحكم شاء قال ولما جاء النص بالحجارة او النص على الحجارة في حديث سلمان ولما جاء النص الحجارة في حديث سلمان وهو الحديث الأطلق في أحكام الاتنجاء والتخلق خاصة وقد جاه فيه التكلف من طلب ثلاثة أحجار بما يدل على تعيين الأحجار دون ما سواها فصارت الادله بهذا كم ها اربعه على اجزاء بناء بالشجاره وان الباء يقرأ او دائ الشرع الانجاء فيه قراءه قلت واما مذهب جماهير اهل العلم فالجواز لا ان اصل هو الماء. كما نصعنا ذلك القرآن نصع وقال تعالى ونزلنا من الزماء ماء طهورا ولما صاح من الثنجاء ولما صاح الثنجاء صلى الله عليه وسلم بالماء كما في الحديث آلة رضي الله عنه قال فأصدق أنا وغلام نحوي ومعي داوة في الماء فيستنجي الصشح. وقد قالت إذا عمشه أزواجهنا أن يستنجوا في الضمان ولا شك أن الماء ألقى وأرقى ما يقطع او يزهر من العين ويقطع الأفر وكونه تم الحجارة حديثة الماء لأن الماء كان عزيزا عنده كما أن في تسمية لجار ما ليس نف ما ما ليس ليسنفدي مشرورية ديجاب ما ولا يص ما ذكروا ولا يصل ما ذكروا من الموقوف حجة على المرفوع على المرفوع ما ذكرنا قدت وقد ذكر وقد صح موقوفا عن نفر من الصحابة ما يستحق من الانجاج مسماج إن لم يكن أحب من الحجار بالدلالة آية التوبة فيه يشكون أن يتطفروا وما كانوا تطفروا إلا بماذا بالمهن وكون الماء مشروبا لا يفسع كونه طهورا كما في آياتي الفرقان والأنفان قلت إلا بالنائل يقرأ جاء به وهو ماء ماذا دم لأن أصدق بماء دم دم طعام وشفاء وليس هذا وليس هذا جن تعظي بشعاب الله بل إن جاء بماء دم يتنافى مع ما يجب من تعظيم هذا شعائل الله وصيانته من هذا أمفع وصيانته من هذا أمفع ولم يأتي عن الصحابة أنهم استنجوا به ولمر واضح يا طلبة العزم إذا هذا ما يستثنى من كراهة الاستنجاع بالماء وهو الاستنجاع بماء هذا بماء واضح طب to be back 10 دريله على افضليه في على الحشاره في الاستجابه مما سبق معنا في اول الدروس الاولى مما يغني اعادتي ولكن حسبنا رزقنا الاشاره الان المثل الاختيار للادب لقد البراك قد البراك والبرائب والبرائب هي مفاصل المصابع وهي التي يتجمع عليها من الأوساخ ما أوجب الشرع غتل بإزالة الوشف والتنظيف وذلك مخالفة لما كان من عادة العرب الكوة انها لا تغسل يديها فتشطط نحو في هذا الوجه وخزابه الامام النووي رحمه الله قال انها سنه ليست متعلقه بالوضوء ليست متعلقه بالوضوء لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخصيصا او استقلالا قلت ولكن لو كل شيخ بالمضور فحسب ولكن التنفيص عليها آبنا تأكيدا والقول نوس ظاهر لان هذا هو الافضل في اصطاد الفقر وشارب لبشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الرطب الرطب وهو الوثخ الذي يتجمع ما بين الظفر والاصوله الوثق الذي يتجمع بين الظفر والنور ولا شك أن غفل الضراغم قريب من هذا البعض ولذا الحقاء أهل الوثق لمعاطف البدن بالبرادف والرق في دلاله القياس وين امتنعت التسميه إلى الوجود لما يمنع لما يمنع من إيصال مطهد فوجبت الإزالة للإحتياط بالإزالة قلت وهذا تعظيم امر الطهار لما عرف الشارع الحقيم. بمثل هذا بمثل هذا القدر اليسير ولم يعفو عنه كما رايي هذا اخر معنا وخلاصتها موضوع غضن البرامج والبرامج هي ماذا ها مفاصل الاعصاب واضح مفاصل الفصائح لا اهنشش لماذا للوثق والقدر قدت اليد ماذا استعملت كثيرا, استحمل كثيراً. والقرر بالوشوب قوي وكم نهاية مستقلة هذا الضرب فيه قوة يعني تفعلها في الضيء لماذا تعلّفها في قوة واضح والقرر بالوشوب قوي لما فيها من مشابهة الرغم وإن كانت دونه وهذا في المدين محناية الشارع بالنظافة لأنه لم يعطوا حتى على القدر فيه أن يسير هذا النبوح نتأخذ هذا وهذه يكون الله من التي معنا وهي آخر مسألة في باب خصالة سترة هكذا بعد عشرة أشهر كابلة التي تكون لنا المقصود لنشرع في باب جديد ملبها على أمرين دروس المغرب استمر كما هي إلا أنا أتتوقف خمسة أيام فقط من يوم الاثنين إلى يوم السبب يوم الاثنين المقبل آخر درت الاثنين في التوقف الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة أليم السبب فقط هذه الخمسة وتعود الأحد أو الرجل ويكون الضار دروسنا نظام دروسنا كالتالي يوميا بعد العصر بمسجد القبيلاء وهذا درس في شرح تار التسهيل فقه الحمد أما السرح بعد المغرب فبمسجد المغفرة أولئك أباء بحدافة المعارض وأما الأحد فبعد المغرب بمسجد الدعوة بطريق الاسكرار في شرح عمد للفقه لإمام دامه وتفسير سوره يوسف واذان او مواقف في هذا العلم يوم 2 بنزل هذه محمد مع تفسير القران الكريم تفسير سوره البقره يوم الثلاثاء بنزل الصحابه بحين شرح مع منار كبير ومسائل جاهليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم واللاح ورابعا اداه واخلاق الرجال الاداب هنا مقالات ذهبيه في الاداب والاخلاق النبيل يقرأ رعاء هنا بمجلد إعداد الإنساء والدرس في شرح عروض الأحكام يقرأ خبير بمجلد عبادة الرحمن لترتيل والدرس في شرح المنظومة الروحية في المواريث أما يوم الجمعة فكله لمن في الدعوة ودرسا من بعد العصر ينصطم إلى العشار في شرحات كثيرة بدأت بحرية طالب العلم والفقه درر البيئية والبخاري نخبة الفقه الوصول من علم الوصول وصول للتفسير شرح السنة للبربهار ومعار أيضاً قواعد في النحو وقصة الإلاء فواعد قصة الإلاء وتاجع الشتاء المصطلح خطبة الجرس تمام؟ وخطبة الجمعة أيضاً ناحية واضح فدرس الأربعاء لا يتوقف إلا مرة واحدة وهي أسبوع النحو. ودرت الثلاثاء لا ترقب الا مره واحده الاسبوع المخرب ودخل الخميس لا توقف الا مره واحده الاسبوع المقبل فدرس في درس في تقبل الشرح هذا حديث ها حديث يهو الناخس ها حديث ماذا الملاعبه ارث ايه ارسل ملاعا عنه واضح ودرك الجمعة توقف قرر وحيدة لكن ليست الجمعة القادمة إنما توقف ليه؟ الجمعة بعد المقدم واضح يا طلبة العلم ما معك ورقة في الجدول ورقة في الجدول إن شاء الله تمكن توجد عليكم وضبها من الإخوات طيب قول. هل يستوي ماذا؟ يستوي العطل الجواء لجل والنساء تحريم الخضاة بالسرع يقول بفضل لا رسلته ولد وسمك ما الله الله يبارك لك يا ذي ولا لا تنسى من السنة لا تعيم من, من التحنيك ومن طبعا الأذان في ضاع اقامه حديثها منكر واضح ومن التبريك الدعاء بالبركه ولذا كما يكون من سنه في العقيقه ومن سنه حلق الراس والتصدق بجزء مما صفى تزها او ستة والستة هي الرجل زيارة النساء المقابل بشروعة لعمل قولي أنا فاسوروها وقد صح أن نسوة زارت على عهد النبي صلى لا بات بالإنفاق على هذه المضيفة لأنك لا تحينه على إذن في أصل الأرض كون بعض الناس يدخل أنت لا تعينه على التدخين ولم ينقل أن الأطل فيه أنه ماء ولم يرد نص يمنع من استنجاه لكن لك نصوص عقمة ومن يعرضك شعائر الله فإنها من تقوى ده قلوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ضعاف طعف شفاء شقف فظهر أنه من ذلك أن رب العالمين يعني أنزل ما هدفت لله الجنة لأجل منطحة منطعان والشفاة نعم تكلمنا عن مسألات أخذ من اللي شاهد في الأسبوع المقبل والذي قبله ومما يخشب هل من الأولى لزوم شيخ واحد أم التعدد لابد أن تطلق العلم على أكثر شيء لا أعلم المانع عنوار العلم الضرب العلم على أرسل الله أن يرزقني الزوج الصالحة آمي وسائر أخواتي إخواننا وكذا يرزق أخواتنا من الزوجات الصالحة لا أرى مشروعية شراء قطعة الأرض التي ليست بلا أوراق رسمية فهذه مقاطرة والأصل اتباح التدابير والقوانيل الإدارية في البلد اللواغ نعم قريمة ولكن لا كالذنى لا يستوي بينهم الشراء يعني هناك خلاف شهير بين آل العلم هل في حد أم لا وإن كان من آل العلم من قال لا يحد الظاهر والملوص به ولكن يعاقف والذي ورد في الشرع طبعا هو التنفير عن هذه الكريمة لكن أرى أن الزنى أعظم إن الزنى يترتب عليه مفاسد أكبر من اللواء منها مفتدة اختلاط على أنساء لا يجوز صبغ الشعر بالسواد كمان موقف الدرس الأربعاء درس منتظم كما قلت إلا بسبوع الموقف انا أجيب على الأسلام هل يكون بداع إذا من لم يقنط استرواد الخمس دعم الأمر في ابتداء إذا قنط في الصلاة خصها بالقنود دون غيره لا بات بهذا وهذا من فاب ضعوة عجل وهو من اشترى شقة فأراد أن يدفع أقصاطها فنزلت له الشركة عن بعض الأقصاط ظلم أن هذا ليس مشروطاً من الأصل فلا بات به حلقة نحية لمن أراد أنتم بتلاوث الأمرض يعني ما أرى ذلك لقوله أعفو وليعفاء عن الترك أما حلقة للتذمين فهذا ما لا شك فيه ضرورة ودمع مفسدة ولا شك أنها عدم حق الإنسان بالتدميذ يعطله عن خلال كثير سفر له مشكلاته فعليه أقول إن حلقه للتدميذ وعنده ضرورته وعنده ضرورة والمر معزور خاصة عدم يعني تدميدي خلف سفر له في مشكلات كثيرة وشدة الدعاء للإمام بصلاة الجمعة دعاء الإمام تقصد دعاء الخطيئ في الجمعة هذا لنت فيه سنة هذا لنت فيه سنة إلا أن يدعو أحيانا كما في حديث عمارة روايبة في الصحيح المسلم ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو الله على المقدر لا يشير إلى المسلع لكن دعاء الإمام الرتيب هذا كنت جمعة ليس من السنة لا يدين ذكر الله بالاسم المفرد بقوله والإدعاء الأسماء الحسنى فالدعوه بيها الله تعالى المطفق والمستعان وبيتك إذا إذا إذا إذا إذا دمت يشرع الواعط جينة ولا ينبغي أن نواظب عليه نعم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فلا نفعل أبدا نعم الدعاء الجماعي لا يشكر في قولي ادعو اليأخيكم أو سال اليأخيكم العاشرة ونصر لا أدى يكفي صلى الله أمه على نبينا محمد أرجو شيئا وهو أن أحيانا أشترك الزرث على بعض إخواني من طلبة العلم واجتعر بيننا مرحوظ وليدخل الشيطان بيننا يا طلبة العلم صحيح وقد خيل من على من على من يرشم ومن جلس هذا المجلس فهو منك من منجلة ماذا الأرض وشدة الأرض ماذا اجتمل وقد اجتمل أفواظه في طلب العلم ما هو اشهد بذلك استعملوا الضرب واعتقد ان لمصلحه بحال من الاحوال الى هذا ارجو برحمتكم الا يرد احد صدق او <تصفيق> معنى النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الشرط كان وهو هو الطير وليس مشكل لاسباب من حلق الهيئات ومن على شرك الله يقولون شرطة والحربية يعني المتعلقة عن المفاتل الكتيرانية قد لا يضيقها ولا يستطيع نفعها بمعرفة كريمات لا يوجد لا يوجد تتغني مثل هذه المفاتل يعني لأن هذا طبعا مع هذا الذي يقول لا يوجد ولا يوجد نعم هذا الجميع اللي سوف نتبعه في انطلاقه هذا